يا مصر صباحك نور من باركتان عبور وعشانك بس يا غالية اتأسس حزب النور والله الوجه الله ولا عوز إلا رضاه ونطالت بنا حياك هتكن أروحنا جسر يا مصر يا مصر صباحك نور في ايدينا هنشبك ايدك وبنور العن هنقيدك وبإذن الله هنعيدك للعالم طائت نور الجرح خلص هنزيله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 ومشاكل سر ومرور أمي لابد تزول للفقر لقينا حلول وفساد هيكون محلول بقانون الكل يدور وعدا كن في البر نكون فرسان في البحر ماهوش غرآن في الجو شبابنا نسور يا مصر أمان عليك تمسحي دم عينيك وتحط يا مصر اديك في أياد شباب النور في أياد شباب النور في أياد شباب النور مصر مصر يا مصر حبيبتي يا مصر مصر يا مصر حبيبتي يا مصر على طول